نحن ندي مقدمة عشان نتكلم على كلام نسمية ونبينه أنه بينا في مسألة التوصل بالذات كيف تكون ونقولنا هو سيكون هناك اتفاق في نوعي التوصل ونوع آخر متردد في خلاف والكلام هنا نطيل البحث في الخلاف هذا حتى نجهز عليه ونبينه صحيح قلنا بأنه التوسل التوسل بذات الله المقدسة أو التوسل بأسماء الله الحسنى أو بصفاته بل وبأفعاله علي بن رضي الله عنه قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل هنا شوف التوسل توسل النبي صلى الله عليه وسلم الله كان يقول اللهم لك الحمد انت رب السماوات والأرض لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن الله عز وجل أنا سأسي إليكم لنساق انقطع من توقيف وأيضا سبب له أن يكون محبوبا لله جلس على ولا يكون كدارك, كدارك إليك إلا بنفسه ففي قوله طول صلى الله عليه وسلم في دعائه وتفسري اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أن قيم السماوات والأرض وأن فيهن لك الحمد أن نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت فاغفل لي ما قدمت وما أخرت وما وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت لا إله إلا لا إله لي غيرك أنت الحق وقولك الحق فانظر هنا كلها التوسل إلى الله جل في علام وفيكم بارك التوسل إلى الله جل وعلا بذاته المقدسة وبصفاته العليا سبحانه جل جل في علا والتوسل أيضا بالإيمان التوسل بالعمل الصالحة ضمن هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى وسلم من من الليل، وأيضاً كان النبي وسلم إذا إذا إذا ألم الكرب كان يقول لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا يعتبر كالخبر الذي رضي إنشاء. يعني أتوسل إليك وأنت العريم الحليم تحلم تحلم عن عن عن, عن, عن وأنت أعلم بقربتي ففرجها لا لا رب العرش العظيم أي يتوسل إلي بأن رب العرش العظيم وعظم خلق العرش معلومة من أنها من أعظم مظاهر ربوبية الله جل جل في علاه ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الله مني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثم عاتبنا الله باسم الله الأعظم الذي إذا به أجاب وهذه فيها دلالة واضح جدا على على الباب الذي نتكلم فيه وهو التوسل إلى الله المشروع وهو أحب التوسل إلى الله للشُّعَلَة أن تتوسل إلى الله للشُّعَلَة بالذات المقدسة أو باسم الله الحُسْنَة الدل عزت المقدسة والأفعال وورد أيضا عن رجل كان يدعو يقول الله من يسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا أيضا ترسل بالعمل الصالح بالإيمان اولا وأيضا الذات المحدث قال والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به اعطى فهذه أول أنواع التوسلات التي يعني جاءت عن الأنبياء في الكتاب نعم وجاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما الاجابه الإجابة أن تكون كذلك لا سيئة أنك لو كالأوطر القرآن ممتلئ بأدعية الأنبياء لربهم جل فعلا والذي مدى الله جل فعلا يدعوننا رغبا ورهبا كانوا يتوسلون إلى الله جل فعلا بأسماء الحسن والصفات العلا وذلك هذه أرقى مراتب وأرقى مراتب ارقى مراتب التوسل مراتب التوسل كان شيخ الاسلام تيميه كما قلنا في رسالتي العظيمه رساله التوسل في الفتاوى كان كان تكلم على مساله ضلال قوم نوح وقوم ابراهيم واتخاذ القبور مساجد أتكلم عنها على أن تتخذ الكقول وسأجلس أنا قلت كثير من الفقهاء عندما يعللون يعللون بالدراسة والصحيح أنه يعني لا يكونه أنزلته ممتاز ذاكم الله خير في إيش تاني أنا أي شيء تاني أنا أقص أنزلوا فيه ممتاز لأن يكون عندنا بدائل بس ذاكم الله خير نعم هذه هي هو المعناها أنه يستوعب معنى الاسم ويعرف كيف يتعبد لله فلا هذا من أعظم ما يكون. فوصلنا في قوله إلى مسألة الزيارة زيارت وهذا كزيارة قول مسلمين على وجهين زياره شرعية وزيارة بدعيه وهذا من نافلة العلم العظيم الذي يثبت مسائل التوحيد الإلهي في قلب المكلف. يقول فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازة دعاء له وشفاعة فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فنهى نبي نبيه عن صلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم كافرون فلما نهي عن هذا وهذا بالأجل هذه العلة هي الكو الكفر دل على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة يعني على أساس أن العلة العلة منصوص عليها فيطبق القاعدة العامة في انتفاء العلة ينتفي بها الحكم وهذا صحيح إذا كانت العلة منصوص عليها مش مستنبطة وده لا تخصيصون بالنهي على أن وأن غيرهم يصلى عليه على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي لم يعلل بذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاه على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواتره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موت المسلمين وشرع ذلك لامته وكان اذا دفن الرجل, أو دفن الرجل من امتي يقوم على قبره ويقول سالوا له التثبيت فانه الان يسال وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بوحد ويعلم اصحابه اذا زار القبور أن يقول السلام عليكم دار قوم أود أهل الدار من المؤمنين والمسلمين إن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، وأرحم الله المستخدمين منا ومنكم ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية الله ما لا تحيمن أجمعون تفتننا ولا تفتننا بعدهم وأيضاً في الصيام السلام عليكم الله من أتكم ما تعودون بكم إن شاء الله للاحقون هذه غير الزيارة المشتركة لوجود في قبور الكفار كما ثبت في سرح مسلم أبو داود وابن ماجع عن أبي رأي أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وابكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يعذن فاستأذنت أن أزور قبرها فأزي لي فزور القبور فإن تذكركم بالآخر هذه زيارة تنفع تذكر الموت بس والأصح والأصدق لا يذهب إليها لأنه قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مر بها أن يبشرهم بالنار أو أبشركم من ستجرون على وجهكم ووطونكم إلى نار جهنم نعوذ بالله من هذه الزيارة جاءت ثنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدرك المصنف إلى أن يبين لنا الزيارة البدعية في ذلك ليط... لي... لي... لي... لي... ليبين لنا بعد ذلك الزيارة الشركية التي هي وسيلة إلى الشرك لذلك تمنع وليست هذه من الوسائل التي يرضاها جل, جل في علا <تصفيق> <تصفيق> قال فالزيارة البدعية التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجب للدعاء هنا هنا, هنا تفاصيل الزرال بدعيه أنه يذهب إلى هناك يطلب من الميت الحوائج وهذه ليست زراعة بدعية فهذه تصل الكفر الأكبر إذا ذهب زادوا للقبر وطلب منه قضاء الحوائج هذه هذا كفر أكبر لأنه هنا صرف عبادة ثبتت بالشرع أن عبادة لله يد الفعل صرفها لغير الله وهذا هذا شرك في الإلهية متضمن الشرك في الروبوبية يعني هو لما طلب قضاء الحاجات من الميت الذي لا يملك شيئا فإن الله جل وعلا ف, ف فانه ما طلب ذلك الا وهو يعتقد الا وهو يعتقد بانه يقدر ان يقضي حاجاته فانظر هنا يعني طلب ان يطلب الملك الحوائج انا اريد ان تفهموا التفصيل لو سمحتم قفوا عند التفصيل انا سانتهي لان الوقت قارب عندي وانا المسجد الذي اذهب إليه لابد ان انزل الان لكن لن انزل حتى ابين هذه النقطه المهمه جدا أول شيء على أقسام ثلاثة الزرر بدعية أن يطلب منه من الميت قضاء الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة هذا أهل الحجاج جميعا قالوا بالكفر الأكبر لأنهم أنزلوها تحت قول لا جدا فعلها افهموا هذه لأنها فاصلة أنزلوها تحت قول لا جدا فعلها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فقالوا بأنهم كفروا وجعلوها كفر أكبر والذي ندي الله به وهذا الذي ألمح عليه الشيخ وهو وهي ترجيح من من أهل الحجاز ابن باز بن عصيمين أنها شرك أزغر وسيلة شركة أكبر هذا صحيح لأنه قال له اشفع لي عند ربك قال له اشفع لي عند ربك, عن عند ربك سار ربك أن يغفر لي يبقى هو ما اتخذه وسيطة يصرف له العبادة أو يقصد الدعاء عند قبله وهذه أخف الأمور لأنه بالاتفاق أنه إذا يقصد الدعاء عند قبله يظن يقصد أن هذا يعني سيقبل له الدعاء منه التبركا بهذا المكان هذا هذه بدعة وهذه ليست شرك أكبر ولكنها أيضا شرك أصغر ولكنها يبعدا وصفان فيهم شرك أصغر ووصف واحد في شرك أكبر اضبطوا المسألة حتى نفصل فيها إن شاء الله طيب الزبع هذه الوجوه كلها مبتدأ على مشروعها النبي وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي ولا عند غيره وهي من جنس الشرك وأسباب شرك الله أكبر كما فصلت لكم بأنها من جنس الشرك الشرك الأكبر اللي بينته وأيضا سبب الشرك اللي هي تصل إلى شرك الأكبر بهذا استاذن حضراتكم جزاكم الله خيرا حس الله عليكم رفع الله مقامكم وحيكم جدا واشكر الله على على اسعادنا بوجود السلف معنا ونسال الله جل جلاله ان هذه المسارد بركه واحسانا واخلاصا وصدقا ونشرا لدعوة الى الله جل وعلا ونصرا للسنه وقاما للبدع اللهم امين يا رب العالمين طيب استاذنكم الان سلام عليكم ورحمه الله وبركاته